وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ بل ينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن بافق يخرج طائر فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا مَأْصِرٍ وَسَمَاءٍ إِذَا تَرَى وَجْهَ الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهذر إنهم يكيدون كيد وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سب يَحْسَبُ أَنَّ مَرْبَكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَانَ قَوْمَهُ فَفَسَقُوا وَالَّذِي وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ سَنُصْرِفُ عَنْكَ ila moa šaã Allaha 일�in Jungov وَنُيَسِّرُكَ لِيُسْرًا فَذَكِّرْ إِنَّ فَاكِ الذِّكْرًا سَيَذَّكْرُ مَنْ يَغْشًا ويتجنبها الأشقاء الذي يصلنا ذا ان في <تصفيق> اللحمان تذكى